أنا بحيم لأن وارحشلما جيشي نتل أم جمرة كسرته كتقسيم الدوام بوجمرة كسر وذي هو ما يطلق على ما فوق العشرة وأبنيتهما على هذه الأربعة جمرة كسر وسد العزلة سر ذات اللي دحكة بلا تاني شيء كوزرته سر ودرزكية غير أمثلة على تكبو جمقيل ويستعمل كل منهما في مو آخر مع ان نتحدث عن الزيغه التي تتحدث عنها ونحو قولي تعالى موجود قروء ونحو ذلك تعالى يجب قروع مع وجود ان يكونوا يجب ان يكونوا يجب ان يكونوا يجب يجب ان يكونوا يجب ان يكونوا يجب ان يكونوا أكيد هم بقرؤ جمع كينوى جمع هم أقراء كا جمع قلده شو رأيكم بقد على الدرس الثالث والثلاثول درس السلسة فصل الشاشون الفصل الثالث في المصدر مثل المصدر المصدر اسمه يدل على الحدث فقط مصدر اسم فقط فقط دلالة لسر الحدث حدث يعني إذا مشخص يدل على وكالك مشخص خفدن، أذكرذن، لنرفع عن المشخص كمخواتير خفيات، أستمر النذرنية. مكانك مشخص ناجي لي، مشخص ناجي ذات الحدث ذات فعل الأفعال لما مصدر محل يعني تكون كان عليك محصولات مختلفة كارخانة مفترش اسمه مختلف. اسم مختلف. يا خوي ساعد لك هذا. اسم فاعل اسم مفعول. صفة غير مبالغة. أفعال ماضي مزاعم. كش أمانة لكارخانة مفترش هذا لو. أو صادق لنا النصر وق الظرف النفر ظرف ليدان أمانة مستر. أبنيته من الثلاثي المجرد غير مفروضة تعرف بالسنابي.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 سياسين قاعدة دارين. أما من غير السلاسي سياسيين، من غير السحابيين قاعدة دار السحابيين بلجنيان. أو بابكالك كان قلياً. ما بإفعال مثلاً ما بإنفعال ما بإستفعل. مسادل ما بإفعال كلن بروز إفعال. إجنة إكراه، إفعال. إجنة سلاس. يا باب إنفعال كلن بروز إنفعال. إجل إنبساط، إن إنقاب، إزجار، إن استفعل واستخراج واستكشاف استنباط. أم مسرد وضعتي بعضنا تركا يدل السرحة في الواجب والمسطر إن, إن لم يكن معقولا مطلقا يعمل أمل فعله مسردوا شدمق والمطلاق نبت صلوا غفرنا بقران أوانبي عمل فعلك رأيت وليا جنبة ينشى أ علي منزور المكان سام سكان يرفعوا قاعلا إن كان لازما أجل خيرك لازمبو أم مسرد رأيت واني هرو خيرك فعل المسطرة كامش فعل مسرقة و اعجبني قيام زيد مني المتعجب بها حو صار زيد قيام زيد أعجب اعجب الفعل نون هي مفعول محلا منصوبا قيام وصفاعل زيد مضاف اليها عند زيدك المضاف اليها محل مرفوع طائل وقيامه فقط يعني مصدر القاعده بزنه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 مفعول فاعل مرفوع وعلامه الرفع الضمه وللفعل هذه اقول لك الا من فتيحه مشاهدات جيد وليه بصوره الجائزه جائزه لنفس زيت كمجروره لبرموزات النحو والقواعد محلها مش مرفوعه تلقى فاعل بقيامك محترا ويؤنث به مفعول به ايضا ان كان متعديا والمفعول به اسم منصوب كأجر متعديه وفي نفسه سعيدين عليين قدمتم كما كذلك السعيد بعلي شكا فضيلة. سعيد بعلى كاربشك قدمتم نسو مفتاح مستر سعيد كمزاف إلي هو لك عاوز المزوره وراها فعلا نفسيش وذنو صعيد سعيدين فعلا يبقى سعيدين فسما حلا مافورا عليين كلابنا مثل هذا مثلا حاجه محلا مفهول أي شيء لفظاً منصوبك خضيلة خبر أبو نصر كمثل أبو أخي أبو نقول ذكر رحمة ربك عبده ذكريا ذكروا ذكر خبر أبو نصر كذلك محصوص هذا ذكره ذكر الرحمة خاونك توان لتبنك إخويا كذكريا ذكروا ان الخبر هنا بدايه هذا ذكروا رحمتي ذكروا رحمتي رحمتي يلي بلاقريلي وافره لازم مجروره رحمتي ربك رحمة فيما سلال ربي لك لنا مضاف اليه وفاعل الرحمه هذا فربي اجرت مضاف اليه مرفوع فاعل الرحمه كان مضاف اليه قبل الرب محلا مجروره رحمتي ربك بك ابدا فبندك أو تمنصبه عبدالله تمثبه ومثلاث هؤلاء مزافرين لهم حالا مشهولة عبدالله كيف بكريا وعطف بيانك وإن كان بغيت ولا يجوز تقديم معمول المصري على المصدر مصدر عامل الزعيفة معمولة غير ناكفة يعني أولا وفعل أصدر يتولى معمولك جاكرا فنفذت برو عملتك الشيء ما بردت يا بيت أسيري فيها كأنه في لا تستطيعون فلا يقال أعجبني زيدن وضربون أما غلطا زيدان ناتواني منسوكة وضربون كتبسط الدور الشيء يقول أعجبني ضربون زيدان أما فإن كان مفؤول المطلقا فالعمل للفعل الذي قبله إثاغة هذه بشأن مفؤول مطلقك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 فإن عمر منصوباً لفرقته لا بغضاً الفصل السابع في اسم الفاعل والمفؤول تصح فيما أن اسم الفاعل اسم الفاعل يشتق من الفعل المعلوم ليدل على من قام به الفعل بمعنى الحدوث اسم الفاعل اسمك كالفعل معلوم مشتقل يأتيون ينصرو اسم الفاعلية الناصر يأتيون يزلسوا فعل في المجلس فعل مزارع الأعلوم يسفر على هذا العدد كان كسيك قيام فعل كباقة يعني فعل كباقة موجود فيها او أجر أو نبويات وجود خارجي فعل كا هناك بيعن النصتات وقت ما ناصر وي. جلوس وقت ما تراحك إذا بمعنى حدوثش أي الحدوث فعل منه يعني فعلك لا حادث حدث ولا معنى السموت حدوث لم خبر سموت ورد تعريف السفط شبهها كين هل وزع الفعل السفط شبههش هرلا تركز أو في أو هذا ما بمعنى السموت ورد إيجينا وصير يعني كذك النصرة يعني الحصول بعد أن لم يكن في شهات دو كلامه ضرب الدهوى الزرب دايل علي زيب دايل علي اللي هو جالس في صول البيانات هو شيء جالس عشان اما ادراحته وثمن جالس وما يعرف بالمجالسه او دا شيء جاء لا فرم مهم من اسم والدلالة الوصفية للقرآن. يدب البر مبنى أقواله الوصفة مشخصة وردته تلقيت مشخصة. مسلم منافق متخالف ظالم غافق حاجر أعم أوسعه. هيك كلامي أمارس ضعيفين. يعني هذا الفرد يقدر كلمة كافر وأحدام الكفر المريء إذا كافر يكافر كذلك الكفر والدَّافُش عن حقه وتوصل راسخه، وإلا وقنا صدي مؤمنا. ذلك كان بحث الجدل لو وصدق سكالتي أجيت يدك رمابيع أما أوش عمتي أودي ما نبقى يبتون يك، ما بحقك. إذا أو أقرب أن لا بؤلته جديدة. نفوق سجل استفاد المؤمنين نية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 أعلم وصفك في أبوك في شهاده ستفقدني نشأتي إيمان جديد ولا ينفرد أولا إيماني خليك على يجب ذلك يجبني إيماني هو كفر غربي كذلك في خلاف ذلك والدعائي بلا فقط هو باك واسنة أو نبتعنا أما يجب أن يكون هذا الوصف أصبه فهو لا يجب يكون يا يجب حدوس دیشد، هم ما اداس سفته کاری بود دویی، سفته کاری بود روکه دل، سفته کاری بود خدا پلاده، سفته کاری بود با فجور لدشونیم، سفته کاری بود با خیالات لامان دار، دائما خیر امشت قلبو، دیار ایدر ایمان و قلب ما ترحمیه ادیم، هم فردا حقایق اسلامی جد نتیجه لزاعه ادعاي متعاحذ بولی کرد، هم لقلب تضمینه لو يمكن يعني خلي بيت الاصطلاح هاي الكلمه وهي همشه خليفه همشه خليف دوره درس يعني شيء غيره من الاغراض المتوافقه يمكن بس الوسطه تبع الجامعه بس عم ندرسها اما فترم الكلمه الاعم قرانيه تاجرها عن بيج معنى النبوي فهمه في سياق في حد درسها فني مصطلحات قرانيه كدلاله درس يقولوا هيك بالاصفه خاصه وكان شيء بالعرض مثل معناه كينو ندرة فندرة خلوصي صاعي وسيغته من المجرد السلاسي على وزن فاعل اسم فاعل لمجرد ص حبيب وزن فاعل درسني وقائم نافر ومن غيره على وزن سيغة المضارع من ذلك الفعل بنيه مضمومة المكان حرف المضارعة وقص ما قبل الآخر إذا ما نسألت لي لازم يتجزروا لغير سلاسي بل وزن صيغه المضارع حقيقي لو فعله اما يرين بل يجي حرف المضارعه مين من المضموم ما قبل اخر شيء منجم مكسورين مثلا اما ودي انا تيما لباب افعاله استطاع دروس عندما مصدر اخراج عندما تصير ادخال اريد ادخل يدخل ادخال يا اخرج يخرج اخراج اي يخرج يدخل الوذين بل حرف المضارع كي يميزه ميم المضمومه ذا قوي مين المضموزه لا يوجد مخرج مدخل لا يوجد مدخل ويعمل عمل الفعل إن كان فيه معنى الحال والاستقبال ومعتمدا على المبتدأ اسم الفاعل أتواني عمل الفعل في حيات جمع قال عوامل أخوان اسم الفاعل يعمل عمل فعله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 يعتمادي في هذا سبعة هذا وقت مبتدى؟ إن اسم فعليك بوته خبر بو مبتديك. وصعيد قائم أبوه. ليراق صعيد موجود يساعده يا معناه حاضر نظرة يا معناه عينه من نظره. رجع. ليراق قائم هل, هل, هل بو استطيع تذبيه؟ هم اللي حال زماني وبنعمان هم تيك كذا سبعة مبتدى. إن بوته صعيد المبتدأ. قائم كي خبره أبوه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 لماذا فرشاك؟ جاء على نور مقاية مفعولة سعيد فاعلية ناصر اسم فاعلة ماذا قال أبوك هو فاعل وعليك هو مفعول هل تكيبو الناصر مرفوع من سنبوه؟ لأو اسم فاعلة لا تشكي عمره كذلك أعو حال بوز الحالة فاعلة لك اسم فاعلة هل أعوض الجملو تكيب كذلك كذلك سريح يقول له معتمتها لا تدرس ماذا؟ ياتيكيو كذلك عن ذا الاستفهام وك أقائم صعيد لأنه قائم مبتداء الصعيد وصف العلوي وعندما مع يجب خبرنا أو مصند واقعي وفعالك لكن مصند إليه بشركة تكيوك تصيرها بذلك الاستفام لحرفة نفيه وليس كذلك لأنه قائم مبتداء في وقائمك يصف العلوي لحرفة ما قائم صعيد أو غدا صعيد عندي او بغى اودو خيدي لدارك ما قايمه لكم من غداش نيه عليه ما الله ان شاء الله جاتك كي تجي موصوف يعني يقولو الصفات دي رجل ناصر أبوه عليا هذا نايمو كيك كبوتي كنقوليك عبد علي عندي خبرة مقدم هي مزارفنا عند عيد مقدم جانا درس التركيبيكم هي عند سرقة هي مزارفنا إليها محل مهجورة حسنا جابوا أو عندك مبني لسرقة إلى ثمانية جين إذا عندي أوش فجولة أو سرقة أول جار مجنون كتبه محل مرفوع ويتخبط محل محل شو استقر عندي رجل أبيت المبتدائي مؤخر مرفوعا ناصر رجل السفد هو رجل رجل السفد هو ناصر أبو فاعله ناصر هي مضافة إليه عليا مفهول خاصة تيشونك لراء الناصر اسم فاعلك بمعنى حارية استخبار تكيلة الموصوب كذلك ينبوز السفد يترأت وان حرارك فإن كان فيه معنى الماضي وجبت الإضافة فإن هذا معنى الماضي و ازوی اضافه کنید. اما وقت وقزای زيد ناصر و صعیدین زيد كما کمکی کرد به زيد دویکه ناصر رو عیت خبرکی صعید مزاحن ایله ها آمزه عیت زرف. اون زا آمزه چون که اگر اینا در لاتگاه تا دویکه زرف مازید پس در لات این ناصران صعیدن نفرنی نفر صعیدی نفریه. حالا اگر کان مرکرند أعلى شرق إليك وامة رحمان كربو زمان حار الاستقبال وقال ما زيبو إذا رقم اللهك وقت إذا كأسم طائل كبير ألف لامي نبي نبي وإذا كأسم طائل كبير إذا رقمه زمان أمساني فقال ما زيبو مستقبل كان معرفا فيستوي فيه جميع للحاز الزمان وإذا أشرج لمس رحنية وبتشعر تكانت ما تلحقها، فقد الحاز الزمان بونه وشرج رحنية كمان عن اختار الاستقبال به. خلاص الزمان كانت هي مساليا. وقت شعيب الناصر أبوه عليا الآن أو غدنا وأمس فر مع ذاك أمتي نجد. الناصر جونك. فيعمله في الجميع. ليش مسالك أنا خبرات. أبيش استقبال. اسم المفعول اسم يشتق من الفعل المضاع المجهول المتعدي ليدل على من وقع عليه الفعل. اسم مفعول اسمك كمشتقة ليلا فعلك مزارع ب مجهول ب متعدي ب. ديالا أبغى نعرف يجي متعدي ليشون جم مجهول هالمتعدي هو؟ شو جو وخي مفاعيل لا أون. المفعول بين الجريتر؟ إذا المفعول يقوى في توازنات فعله متعدي هو. اسم الفعل موجود وصدين يعني كرين هذا ما ينصروه هذا منصور. يسأج هذا البار إفعل ما غنوصين جود خالو أو هذا مدخلي. ذميك مين مزون كرين على واحد من زارعك واحد ما قال أريج وصيغته من السلاسي المجرد على وزن مفعول لا سلاسي مجرد ولا مفعول وسادن وق مضروب. يا تقديرا أو لفظل هرب ولا مفعول يا تقديرا وق مرمي. ويوجد يجب ان يكون المفعول لكي يكون المفعول لكي يكون المفعول لكي يكون المفعول لكي يكون المفعول لكي يكون المفعول لكي يكون المفعول لكي يكون يا مرمي هنا المفعول لكي يكون المفعول ليش يكون المفعول لكي يكون المفعول لكي <تصفيق> ومن غيره في اسم الفاعل من المضارع ما قبل الآخر أغير لإسم فاعل دروس نعم من غيريين لغير الثلاثي مجرد وفي اسم الفاعل دروسي أكين أما لمزارع بمشرتك معكم الآخر مستقين ودخل لا يجب المدخل ودخل مستخرج ويعمل عمل فعله المجهول بالشرائط المسكولة اسم الفاعل كيف شرديك مع نبي تقول بوعمل اسم فاعل؟ اللي زمان اللي حالتك يقعد معدم هو اسم أم اسم الدرس الرابع والثلاثون الفصل الثامن الصفة المشبهة واسم التفصيل. أقول أبي الكبير لو كنت عامل من أنا جزء عوامل قياسيني، طيب قياس أنا قاعد، لكن إذا كانك مش عادي عمال كن، هبتواني تشخيص بين الجنود كيف يشاف عمال؟ ما باشتر و دخلت للحاظة اللغرية و نصفل مشبهة و نصفل مشبهة لأنه كان بابا كلمة يشيو بيوهي بصورة مجربة كلمة يعني يشبهون لا يوجد زيدون يشبه و عمران زيد شبيه و عمران أما الله دعنا أعلمنا يودك لبابا إفعاله بذنية يوجد زيدون يشبه و عمران يعني زيد شبيه و عمران إذا ترى بابا تفضيل اگر رسولت معلوم بکرد که این زیادونی شبیه عمل بفانشد، زیگ عمل تشبيه گذاشته او. اگر مطمئن زیادونی شبیه به عملی، این زیگ تشبیه اکیلی نگرای او. تشبیه اکیلی. در جوکی، آدم چه نیست؟ وقتی در مورد بیان شباهتی لوقا بیان تشبیه کرد، این زیگ زين تشبيه كرييه يعني البيان وجه شبه هيك كرييه شبه دقيق كرييه دو مطوله اا الشيء مثل شبهه هو لتوضيح ان يعني ايش يجي صفه هيك شبيهه باسم فاعله تتعدي قابله يتو يعني يفعل اسم فاعل عندما تعلم إثم فاعل أتواني فاعل مفعوك أمجت أن يفعل فاعل واحد أتواني مفعول من السبب صرت مشبهنات أتواني مفعول من السبب وللما واردك في الشروطة كما تتجدون أن يأتي في نظام ويأتي في المفعوك ويأتي مفعول به فاشا أو شبيهة مفعولة كنت أعني عمريتك لبارش راهتها باسم فعلي حسين جاء هذه الحقيقة أعني إيجين اسم صفة مشبهة الشبيهة باسم فعلي رجاء دخلت أردت أن تعبير أشياء إيجين الصفة المشبهة باسم فعلي صفة الشبيهة باسم فعلي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 صفتها مشبهة أما خبت فرائج لك تقول لا بشي مش موسى مشبهة, مش مش مشبهة. الصفة مشبهة اسم مشتق من فعل لازم ليدل على ما قام به الفعل بمعنى الصعود وليس بمعنى حدوث الفعل عنه اسم الفعلين صفت مشبهة اسم مشتق من فعل لازم دروس كريت ك دلالة الأتاد لسألك سكت فعلك قيامي بأوهد أما ما عليه صعود ما بمعني حدوث فعلك لإسم حالة الرحمن. وسياقها على خلاف سيرة إسم فاعل والمفعول فسيرة إسم فاعل إسم مفعول نيت أو تماك يجنيت نعني هاب نيت نا بعض وقت إسم فاعل إسم مفعول بكارون أما منزوم صدق مجبره وسياق دلالته صعودي وصقبي.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 هل يشعر الله في علاقين أكاد أن الزمان تعملت على حمي واسم طاعل؟ أما بشرك الإعتماد المسكول في اسم الطاعل أو إعتمادتك يجاهد لك المرئيس طاعل أو وثمان أو الشركة لأنه موجود لي جاع عمالك ومتى رفعت بها معمولها فلا ضمير في الصفتي إذا كنت بإسم الصفة المشبهة معمولك إخوة مرفوعك إذا الزمير في كان موجود أيام يجين زيدون حسن واجبوه زيد مكتا حسن الخبر موجهون وتفاعلين دي يدر زميلي بالحسنانية لحاله لأجل يجين زيدون حسنون وسأزيدون يحصلون يحصلون هويت يعني توجد وزيد لإحصنوني شو هويت هذا؟ إذاً هذا اسم الظاهر بسوني إذا الزميل اللي نوصفه كان نصبت أو الجرر ففي هذا ضمير الموصوف إذا كان هذا مرفوع لك من قبلك إذا تم انكرت كمجهولك يا أمرك ياكب بل مباشر به المفرولي يا كنزوشك يا اخرين ومنسوبك إذا كنت أعشى الضمير الساعد مرفوع لا هلهاب لي عندما كان مستدرك فهل يجب كمان مثلا موصفاً يجب علي حسن خلقه دي دي خلق هو سفاعله حسن فراشا كما يكون مرفوع بشأن يعادل هذه الزبيلة لكلمة حسنة أنه يحضر أبو علي مرفوعي كذلك علي حسن الخلقي حسن منصوب علي, خلقي علي حسن كخبرية المفعول. المفعول لي لازمة كما إذا حسن ليرى حايد يتعامل ستره بهو كما فوعة وجده علي اللي لازمير أشيء بيلحسن إذا إذا فيك يجع علي حسن الخلق يا خلقي إذا رجعها حسن زميله هو يتعامل ستره خلق زابي ميتا هذا تغيب يجي اخترنا عوامل قياسية متفضلة اسم, اسم يشتق من فعل ليدل على الموصوف بزيادة على غيره اسمك لفعل مشتق اوي ها دلالتك لسل كمان بزيا مالكه لسر غير وقت ايه جين مثلا زيد اعلمه نشان اذكى زيدا كمان متصفه بصفه علم علما. اما بزياده لسر دقيقه عني شوف اجلزيا صيغته افعل غالبا اغلب بل ما فيه فلا يبنى إلا من سلاسي مجرم ليس بلون ولا قيب بلا ناقي أفعل